وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ضرائط قددا وأنا وننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به